وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ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 بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون اللقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا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 من للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم تأخذ هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونصرة.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 وقام نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولن قد أتوا على القرية التي أمترت ما طرسوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إله هزوا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 119. أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم السلول الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 124. قرأتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما 125. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 127. قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا نزاما.